أو لا يعين الشيطان الغليل. بسم الله يوم ما كان على النبي من حرم لا من قبل، وكان الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون شون أحداً إلا الله وكفى My God Sorry. الذين <سؤال> يبلغون عسانة الله ويخشونه ويخشونه 국민 But it was the Messenger وَقَامَ ثَمَنٌ Oh, yeah, yeah. Yeah! yeah. اشتركوا في القناة Oh, boy! Yeah! yeah. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ وبشر المؤمنين, وبشر المؤمنين وبشر One hour, too three, three. Why